فَإِذَا بلغن أجلهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشَّهَادَةَ لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 119. إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحظ 110. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 التى يضيقوا وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فانرضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمرو بينكم بمعروف 112. وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى 113. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا يا اولي الألباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما